كما نسلقا جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولا تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تطوعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا رحمة الله قريب من المحزنين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت قاوم في <تصفيق> فقال يا قوم الله ما لكم من غيره ان بلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتكم イェーイ وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أسماء سميتموها سميتموها آتكم وأبكم ما نزل الله. فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيهَا أَنْظِرَ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ في باب بيوت الله ولا تأثم في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعف I'm all ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علي قد ابنقتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين قال لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد كيلة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. I na na nah.